واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مفزي الكافرين واذان من الله ورسوله إ ل ى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله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 ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان ساهوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم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 لا يرقون في مؤمن إ ل ا ولا ذ م ة واولئك هم المعتدون فان ساهوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين و ن ف س ر ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون و إ ن كتوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا ائمه الكفر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 فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم ي وينصركم عليهم, عليهم ويشفي صدور قوم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 ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين و ل ي ج ة والله خبير بما تعملون ما كان ل ل م ش ر ك ي ن أ ن يعموا مساجد الله شاهدين على أ ن ف س ه م بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون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 و ع م اسماء ر ة ا ل م ج د ا ا ل ح ر كمن آمن ب ل ل ه الله ي و م ا آ خ ر و ج ا د في سبيل الحسنى ل لا ه ت و و عند الله والله لا ا ا ل ل يهبر قوم ي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 من هو رضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أ ب د ا إ ن الله عنده أ ج ر عظيم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 ولا يدينون دين الحق من الذين أ و ت و ا الكتاب حتى ي ع ت و ا الجزيه حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ا ل ي الله. ذلك قولهم ب أ ف و ا ه ه م يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أ ن ا ي ؤ ف ك و ن اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أرباباً د وما ن الله ا ل و س ي ح ب ن مريم امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م ويا ذا الله إ ل ا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون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 فتقوى بها جباههم وذنوبهم و ظ ه و ر ه م هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 و ق ا ت ل و ا ا ل م ش ر ك ي ن ك ا كما ي ق ا ت ل و ن ك م ك ا و ا ع ل م و ا أن ا ل ل ه مع ا ل م ت ق ي ن إنما النسيء زيادة الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ي ح ل ويحرمونه ن ه عاما و عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 أ خ ر ج ه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله م ع ن ا ف أ ن ز ل الله سكينته عليه و أ ي د ه لم ت ر و وجعل ك ل م ة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم و أ ن ف س ك م في سبيل الله ذلكم غ ي ر لكم, لكم إ ن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشكر وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا م ع ك م يهلكون أ ن ف س ه م والله يعلم إ ن ه م لكاذبون بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله الله عفى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 ولكن كره اللهم بعاثهم فسبقهم وقيل ق ع د و ا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل ا غباله ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم لقد ا ب ت ع و ا ا ل ف ت ن ة من قبل و ق ل ه لك ا ل أ م و ر حتى جاء الحق وظهر أ م ر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني أ ل ا في ا ل ف ت ن ة سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصيبك حسنه تسؤهم وان تصيبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 أ ن يصيبكم الله بعذاب من عنده أ و بايدينا فتربصوا إ ن ا معكم متربصون قل أ ن ف ق و ا طوعا أ و كرما لن يتقبل منكم إ ن ك م ك ن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 وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجا أ او مراد او مدد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 موسوعه و ق النابلسي ل ه ؤ ن ا للعلوم ه من ف ه ر س و ل ه إ الاسلاميه إ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه في قلوبهم وفي الرقاب, وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله واغني السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أ ذ ن هو ا ل أ ذ ن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين آ م ن و ا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ل ي ر ب و ك م والله ورسوله أ ح ق أ ن ي ه د و ك اذ كانوا م ؤ ن ي ن الم يعلموا انه من ي ح ا ب ب الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الختم العظيم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 إ ن يعف عن طائفه منكر تعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعثهم من بعد يامرون بالمملكه وينهون عن ا ل م ر و ويقفضون ف أيديهم ن س و الله ا فنسيهم ا ل م هم ن ن ا ا ف ف ق ي ل ا س ق و ن وعد الله للمنافقين وللمنافقات ولكفار ا نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مكين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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه و أ و ل ئ ك هم الخاسرون الم ياتهم نبا الذين من قبرهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكان اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون والمؤمنون والمؤمنات ب ع ض هم أ و ل ي ا ء ب ع ض ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون ويقطون الصلاه ويقطون ا ل ز ك ا ة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. وعد الله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 ذلك هو الفوز العظيم يا أ ي ه ا النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون لله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اوناهم الله ورسوله من فضله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 فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أ غ ل ف و ا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم أن وأن يعلموا الله يعلم الله عليهم سرهم ونجواهم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا لهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أ ل ي م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 لنوك للقرود فقل لن ر ت خ ج انكم و ل تقاتلوا معي عدوا إ ن رضيتم بالقعود أ و ل م ر ة فاقعدوا مع الخالقين ولا تصل ي على أ ح د مات أ ب د ا ولا تقم على ق ب ر ه إ ن ه م كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم ف ا ت ق و ن ولا تعجبك أ م و ا ل ه م و أ و ل ا د ه م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 استأذنك موسوعه الطول م النابلسي ا للعلوم بأن الاسلاميه و ن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 تولوا و أ ع ي ن ه م تفيه من الدمع حزنا أ ن لا يجدوا ما ينفقون إ ن م ا السبيل على الذين يستامنونك وهم أ غ ن ي ا ء ر ض و ا ب أ ن يكونوا مع ا ل خ و ا ل ف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إ ل ي ك م إ ذ ا رجعتم إ ل ي ه م قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم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 ي ح ل ق و ن لكم لترضوا عنهم ف إ ن ترضوا عنهم ف إ ن الله لا يرضى عن ا ق و م الفاسقين ا ل أ ع ر ا ب أ ش د كفرا ونفاقا و أ ج د ر أن ل ا يعلموا حدود ماء أ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 بين ا ل م ؤ م ن ن ي و إ ا ا و إ ع ه النابلسي ا م ح ر ا ل ه و ر و و ل قبل ل ه ل ف ن إن أردنا إ ل ا ا ل س ن و م ا ل ا ا ل س ن و ا ل ل ه ي ش ه د إن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 والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن أم م اسس بنيانه على ش ف ا د و ف ن هير فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنى هيبه في قلوبه م إ ل ا ان تقطع قلوبهم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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الامرون م و ن ب ل ع بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون وبشر ا ل م ؤ م م ن ن ي ا ك ا ن ل ل ن ي و ا ل ذ ي ن آمنوا أن ي س ت غ ف ر ر و ا ل ل م ش ك ي ن ولو كانوا أولي ق ر ب ى ولو كانوا ا ل ي قربى من بعد ما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم ل أ ب ي ه الا عن موعده وعدها إ ي ا ه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 م ا يستهون إ ن الله بكل شيء عليم إ ن الله له ملك السماوات و ا ل أ ر ض يحيي و ي ب ي ت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ض م أ ولا نصب ولا م خ م ص ه في سبيل الله ولا ي ط ع و ن موطئا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا ل كتب ه م به ع م ع ص ا ل ح إ ن ا ل ل ه لا ي ض ي ع أجر الاسلاميه م ي ل ا نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم, لهم ليجذيهم الله يعملون ما كانوا أحسن وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم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 ََ و ل اولئك ي ََ ر ْ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ن َ ف الذين امنوا مَرَّةً اتقوا ا ل ك ه وحده و ن لا شريك ل َ ت ْ نظر ا س م ا صرف الله قلوبهم قوم ل بأنهم ا يفقهون ل ق د جاءكم ر س ن ى من انفسكم عديد عليه ما عنتكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ف إ ن تولوا فقل حسبي الله لا إ ل ه الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم